في الامير ماء وعطاء من حق المسجد الجاني حتى الضوغل المسجد في الامير نعم سلام عليكم عليكم السلام وبركاته كنت أمو الله خير أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا فهو مقصود وقا جامع فالجول يتشع كسر وقا آمين كسر وقا آمين كي نجد من رمضان كوب وقفتين جاه يه أفلاص يتشعون جامعين في مقال حافظ جامعين أروسك في مقال كالجمعين جامعين مارا يتشعون خطورا كل يتشعون خطورا ماذا؟ في الدولة أنك أشغل كفالاً مثل من؟ أفاول ما تكون نظام فالاً فقط وارتك لكن جميعاً متفالاً فالاً فالاً يشتو يعني كثيراً مثالي تجم في جوهة أهرادشة أشخاص جوهة بوصل … ka el Dakish D'номere Muneq më initiative and kwa në stop jomme qaw qwal pohallina Jemë qwha luq DO' n' du'nu n'i kwa në opov e bookqe Muneq më ë sheed gu në rajbat shë jok expertise Nekash në centre në shodhet në shodhet Në shodhet në shodhet ni shodhet së jokhe� القران الذي اا تمه طبيعه مكان يعني معجزه مكان بيصنع صور طاقه من فيزك بدون يكون مثل هذا الموضوع بالضبط مصدوم جدا في الضوء في مكانه مكاوي امور مسلمه مو خصوص ni mai twali ki vado mutanai nigan maila nasalai mani ma faun mo u parivan gavni avo ulta na ta anil nafsi to jo hai sudha mahal mo ra sa hai siratan an si sovin bala ko dikh se tin ligat dev دوة ميليون، دوة يعني ما كانت تكون تلتبا خان باسج اللي كانت اخوانا على سرور المتطابرين شفتا في الليلة دي هتير مخال جانيتنا هذي خاصة من تركيه، تدريسة ليوناس، من جانيتنا دي نرشيدة جانية هو ود خوابه، هل تخونا بس قد غيرت، نسميه لكن جاري اناس يقاد من المسجد الجامع ما ما سوق مطري يوم الاثنين نبي نبي يوم الجمعه درس ديت بترك لازم ما نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله مما نتشرف تفضلوا منا ومنكم طله الاعمال ان شاء الله يا نعم حالك يا استاذ الحمد لله بخير والله بخير كثيره الشغل انتو الله يعافيكم اجاءت طيب انتوا اهلك الحمد لله كنا بخير الحمد لله وين كنت من طيب انا يا شيخي هذه اول مره نصليها عندي بالنيسيب ب كانه المصلى اللي عندنا قايمين عليه جديدا الدنيا اي نعم بعض اخواننا راى انه احنا يعني اصلي في مسجد لو كان بعيد اتصلى شويه وجمعنا الحمد لله من الناس يعني بفضل الله يا شيخي اداء طيب لان كانت خطه التوحيد فكان سؤالي الله يذكر الخير يعني شركنا المصلى هو قائم عليه رجل من اهل البدع ومعادليه اهل السنه والسلفيه في ثقافه وطلاقه في مجده الشيخ يعني مسات حماني بعض الشراح ما طاف هل هذا جائع والله هذا يعني ما استطيع ان اقول فائد او غيره لانه ان واقع في مثل هذا هو الذي يستطيع ان يحس يوازنها وجوانبها ويقدر ام امر حتى تقديره انا بقول انه يجب ان تستيقئ اهل الجدع الى احياء السنان فمش ضروري ان نسون صلاتكم في باكن مصلى الذي يشوتر عليه من دبعى وأهل التعصب المذهبي ورحي بارس لكن ده بأس أن يمهد لمثل مصلة جديد يقوم عليه إسلامنا السلفيون في بعض الدروش التي تقام في النسج الذي أنت تأم فيه هو كل بهذه النية باب التنهوجة بابا ايش يعني؟ وفي قضيه اخرى نعم كان احنا في في المسجد عندنا كثير اناس في ثلاث اقسام هذول كثير منهم بسبب بعد المصلى ما يقدرين المسيره المصلى لانه بدها سياره كثير منهم يعني قبلها يكون عنده سياره فلذلك اعلنا في المسجد الكثير من الرجال صلى صلاه العيد في التسكين وطعب كان لا يصليها أبدا على كل حال يا أخي يجب أن تبع نصف عينيك أن العبارة التي يقولها البعض لفوا ويثبتها بعض آخر عملا أرى وهي الغاي سبر وشيرة هذه ليست قائد فريا ولياري فينبغي أن نصر في النظر عن بعض الوسائل التي تعتبر غير سرعية نظراً بعد المصلة عن الناس هذا ليس عذراً لأن الناس اليوم يتادوا على الأمور الصهلة وبعد يهتموا بالأمور الطعبة <تصفيق> مع أي الوسائل مؤسسة موجودة اليوم ولذلك ينبغي احتيار المصلة بخارج البلد ويكون أكثر ما يمكن أما الخروض للناس من المسجد إلى المصلة قد يكون قريبا من المسجد فليس هذا هو السنة هذا هو المحيح حاصل ولذلك إذن تفكروا بما يأتي إن شاء الله من الأيام أن تختاروا مكاناً يكون خارج البلد أين عبدك الله فيه يا شيخي إنساء الله الله يبارك فيك هل من حالي أخرى؟ أنا أعبد الله يا شيخي أعبد النقص فالله حاجات يا شيخي أعبد حاجة في نقص نعم من مرتاق لرهينا فالله يا شيخي الله يبارك فيه فالهبارك الله فيه ونحن صحيح يعني يمكن من سنة تقريباً وذكرتك في الآخر زيارت إليك مع أخونا أبو أحمد وبعض إخواننا على أساس أنك تزورنا وعطنا إنك إن شاء الله يستميز ياربنا إن شاء الله لكن إحنا يا شيخي بتنزورك في أحد إخواننا في تابوه كان يعني يمشي مع بعضنا تصوص والسادة والله جاء الحمد لله فهو كذلك في شوق شديد رؤيتك دائما تسمع لنا في ذلك نعم فهو حاب يزورك كان إذا بتتكرم عليه على كلها السفر هي بعد يوم يومين نعم بعد المغرب بعد حضرتك من شوقي وجدنا نفسنا مقاعد لمصره هنا ده تتفضل اندرويا الله يبارك الله الله اكبر الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته <تصفيق> جمعه اسيام يومنا يوم في جنات النعيم ين مسجد روض من ليه ابو في صالح عليهم السلام يصينكم يا في صالح اهلا يا علي ترى ناصر عليكم السلام ورحمه الله ابو في صالح جمال مسجد الجامع فممليه من ليه الخريط ناظرنا فاشتعد مصلّى العيد فالدوث مليهنا مش لمن كانت وضع يعني جميع جوات رسالن جميع جميع جمعات رسالن لكن مصلّى العيد في ممليه الخريط يعني جوة الشهر ممليه نيوان موقف رد وان سب ان دفاع ونا سوريا اصابت سب ودي جلساتهم ما ما كيف ادير تطبيع مع مناطق و في جلساتهم اكون بن احياء الخدمه اللي هناك هو اذا سو كوركيباء احياء نيتنا كان يعني ما تقصد يبدو يبدو مثلا يا طول الله تقبل تاديب الرساله اطلب بعض التكاسر يا بسطه او انت تذكري لصارك مبارد النياتا منجوه الكفاي في قران بول اه ماشي يعني مميّة فهو ال... كيسن كان من جنشة مواجعين من الصوف أتحالي مميّة الصوف خاصة صلى الله عليه وسائل خاصة كل كم شرين أعرف كم جيشان الصوف كم يتوضون سواء وكما يترسل نفسه قال اتقوا الله اتقوا الله بالصوفه لا بدكم يامن اي ما فكرتوا فيها في جديه ينشئ تجدثمانه ورني نباهت السلفيين اه ينتفردوا قاموا صلوا قاموا صلوا قاموا الله قولوا يا اخواني جميعا نتقام برسنة أقام برسمن لك كل التركيه نشاء الله كانت تريتا أكاترة أكاترة أكاترة أشتنا رأس إستوى أقاضى ذوت من تركيه وثنية الحمد لله نوصى الجاني مهالك خلال مصال نسل جاني جنال فالخلال شابه مصاله فيه مصال معرفة ومزدربة أشد لكن شابه مصاله يتبقى في هنا مخاطرون المسلمات من مارسة المسيرة اللي يكونوا نظام لكن يميبان تكون في صعودات في غنية صلى الله عليه وسلم في كل مرة أخرى من المنزل في كل ملشك في كل فقم في كل شهر في كل مرة أخرى من المنزل مطفئيخ خاصة في الأسفل إن شاء الله في أمام الوشحة في سنة ثلاثة ونوى صلى الله عليه وسلم بعد كانت سيدة تفتيح خبر خبر أه fu duhet beiran nihal nihal ti i jan i jan jon nsel jan kret musliman timun mundo aty ya nikaton nao abe te shira se ajade me ban disa konvider a duken helsejan sen وجن Jordi comes with me هل ب много لبداlegt وكذلك كرة coach نقاط حديث e qi na qauzan qol jine kaban la sen suntanaka ishariat li qaba amr gothi jina sa'in hay ya safa meri qaba amr musliman liba ka khaju ayti liban qaziyan qol la kin الظلم في أي شيء مثل الإطاعات كيامير صلى الله عليه وسلم جوته كيامير صلى الله عليه وسلم في أرسل بلغة شب ومن يعطي الله ورسوله فظل بلالة مبينة نكشت يعني نير من بيت إنساني كل هاتير جنى aðabit të ahë ki në që në që në shariatë shumë rëdhë dësë a dhë në ahët që alë dëmë shariati ki ja ka me juhë ja së ka me juhë me gërë ja së ka me rëhë me shkës dë shkësë dë shasënë u kanësë janë شوني جناي كيف بقع فوزك ترى مثلا اه محاول الكرم يعني رغبه مفاقد جهنربه شويه عذاب الدنيا خاياه بس صور نعم الانسان المقصود ااا وكان جيكا فان بياني صلى الله عليه وسلم وطاقة جوجي كواهي بناهي خورتشم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته نعم علي. هلو السلام عليكم نعم نعم فتبع الله منا ولمكو السلام نعم, نعم. صالح الأعمال اللهم أمين إن شاء الله منا جميعا <تضل> اما بقى عندكم انا عايز اعيد على حضراتكم شكر الله عنا ومنكم ساره الاعمال ان شاء الله يتقبل منا ومنكم كذلك هذه وارده املاء نعم آم؟ هذه صحيه وارده املاء ده هذا داخل الادويه العامه نعم لكن ابعد عن ابعد عن قولك ولعما انتم بخير نعم نعم طيب في سؤالا اتفضل ايه طبعا مصري في مصر كنا انا في الاردن بعدنا بيوم وفي رجل جاء من مصر سافر مع الاردن فما حكمه صايم قدام كم يوم صوم صام كم يوم 20 يوم مناريه ان يقضي يوما هو ان كان تسعة وعشرين لا بأي شعره لا يصوم لا يصوم لا يصوم نعم نعم سؤال آخر صباح الله يميل زميل يعمل مؤذن في النسجد ايوه وهذا يعني حضوره في المجل القريب لا يعتني بالحضور ولا يعتني بالنظافة هل أنا يعني إذا لم أرفع عمره إلى المسؤولين هل أنا شريكه في النسجد شعر مضوره من تعني بالمشؤولين تعني بالمدير الأوقاف وأنت ما عملك ما وظيفتك ما مشؤوليتك إمام المسجد إمام المسجد نعم والشخص الذي تعنيه ما وظيفته مؤذن وخالد أيضا أو لا يقوم بوظيفته لا يقوم نعم. وله راتب وله راتب يجب ان ترفع امره الى المسؤولين اللي كان المسؤولين مع بينه وم بين علاقه يعني في توافق انت ما ان عليك الا البلاغ بس البلاغ ايوه يعني اذا امرط امره الى المسؤولين يعني يعني يصير بهذا ايوه عليك الموقف اوكي تمام عليك السلام ورحمه الله وبركاته من الهند سوى رفضه قائداً مثل متراح امسه كلب ما سوف تبا lembr Florence هذا وقت ماwol مل productos المحدود الاول والاخر ام اول ولا اخر شفهي بهذه هي 25 في ثلاث نكه بن انساني في طول كتاب وجه امر نقول صباع البسطيك ما نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وصلاة ورحمة الله وبركاته ومفيرته أرى وشاهدت أي والله ودون نحن نشوف خاطرهم بشورة خاصة لأنهم كما تعلم بحاجة إلى عنايتنا وعنايتكم حيث أنهم من بني قومي أي ناس أي ناس لا هم الآن كلّا في الجامعات ما أنت والله تعالى الشيخ مهد ها هنونا الاسواء من الجرس يبحثون عن الشيخ عجيب ليه وفا لأنه هذا الصعيبات هذا يبحثون عن الجعوة فيه ورسا ايه وأنه هو جراتنا في أرضاك في أرضاك ما شاء الله في صارت مراكز ولا بتصير مراكز في بعض البنات ايوه تذكرتوا هؤلاء الطلاب اللي موجودين الان في الاردن هنا فرحتنا لانهم وأن واني راحوا مين شو رايك تاتي انت واياهم يلا حي اهلاب ايوه يلا خير الكلام يلا السلام عليكم وعليكم صلاه وسلام الله الله اكبر يصدر الامر من السماء الى الأرض. ايه شيء عباده في هو وقت صريح وانفري شيء انسان يتمتع باضافه كبده نسمى بسيبه كثيره الا men he hu dhut, këhi hu dha Qafiyyit qëh Qanshuwe hai, të kTalki faqante AKRUH Qanshuwe Agre Kakー të k ikuntru faq уж N Kapranita agir ku haqte q dufaj Fajahal msa may Nyo splash Khaqe! K�ashi bair rheini A kawaktin Mashi... lene dhelek et qort me 2 metra ki, 3 eh, dhe 3 metra dhe dora dhe fersa et shukur është kur vakt i drejtë dorëtimje të çnjë dera tani çfarë janë fazat ai çimkatal çfarë do atë muzika të tërërat ellem yuj دائما غريبه صارت ديزره نور منازه خاصه لكن سربيران قائل فيه مثلا مثلا ااا بيكوش اتى خبرك ات اشبيران نور كمان هوت اشبيران صح ما ادري كيف فكنت برسم طالب برامج دي بتند الحج أشعر المعليمات ومن فرضت لهم الحج فلا رفها ولا فكور ولا جدارة الحج وقفان في نهاية صلى الله عليه وسلم الحج عرفت أي شيء عندما باع حج من رمزانه أباها القبول نسبوع القبول سهل رمزاني مكشف عرضي هادئ أعيش جمبا حج يا دي تني عرفت دي تني بيران لك ما تصبو الشيخ فقامتوا أنه الحج عرفت و بتحطو في النهارات حج والناس راجعت حج يعني يعني فبهدت كانت حج كان قارب الدكتور ايش اه اها حاج حاج ا ومن هو هذه في كل مره كذا الشيء سواء الوقت مسؤول لكن هذه هي صفات كثير هو مصاف نماذج الدراسه في, في, في الوقت منصفال على طول دوره ديت انجمان لكن هل شونس نظام في يد ما سدا يوسف كذر شاف قد جزيهك هل لكن يي موي مخروف رمضان سست رمضان عايش متفال يا عايش بالنوم رمضان دمي دمي من شوالي ان قام رمضان الله صل هي فما ارغبون انتم انتم جايين على حساب رساء اي شيء تصاح فائض متكرر منو رمضان في فاتوره بقيه يوجد تكيف منشطه منو ايه منشطه شتت في دين كمر فائلا شيء بادت تفاوت محدود Nukash mund të ndoçi në basbol kur tavan nivat super çka si javë ka ti ibadet kur themi ne vesh çifte ka ide shumë yani me çelë idimit i duhet ne hajet atoren nbe toje dhe joi tani ka ide e çu të jesh por tani çfarë vini se sa ato ato shuçi kanë ardhur të vendosë në ta ai në një mënyrë të caktuar ai që nuk është elektricitet e as më të shkëndëna për të qenë dorë Më ka thënë më tash kur amthan dyshësor në rrugë më rrëmtu hadithin e Sufyan Buhari النووي تو آيات آيات اي شيء كتابي صحيح البخاري اس آيات نرانتيلا تقومني بدار مبو حرب عشر في آيات هي آيات تقومني ما هو اي izan nufaq jae furshin masala yek adis e compounds wae bughari compounds wae bughari jae masala e mural un esforse sarafen ki bagud mural ke ala tash ubawash umwardar ku kadruwa ki khialen faq ayatu kanfastai la sikuntor to da even with them as sahih آية المرافق في خلال نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله هل يخافت؟ نعم السلام. الحمد لله بخير شكرا لكم الله للسؤال رضا أحلي الأحساس أصبح أول أيام رمضان أصبح نبت الله يعلم أنه أول أيام رمضان أصبح إيه؟ أصبح اول يوم من ايام رمضان ام ولا يعلن انه اول ايام رمضان ايه الله يجيك يا حاج ديش على الصوالات بعد ما نطر رمضان ولا قبل الطيار بيخف انه فيها في لي طوار لكن ولا يعلن اول يوم من رمضان طيب شو صار معه بالتفصيل يعني اول ايام رمضان ام بعد ما قرر اكيد التاول اول ايام رمضان وهذا عليه يقضي يوم اخر فافسكت الطاره ما دام اسال اريد ان يقضي يوم اخر اما لو ما اكلت من الفرهاد الله يكرمك الله يحفظك اي اي يوم في الفرهاد في مصلحه في لازم في في انسانين وَدَمَ صَوْنِ فِي شَادٍ ذِمَ خَلْذُورَاتِ لِيسَ جَمْعَ إِسَاسَن فَإِنَّ هَذِهِ لَوَبُدِ اكْتَنِمِيَةَ وَدَمَاءُ وَرَهَتُ الأَنْبِيَاءِ عَلِيمِي إِنَّ صَانَ الشَّوَثِ ذِمَ إِسَاسَن هَذِهِ فَإِذَا دَمَ فزود فصار فوق يا مجراكم في اي برج تسمي اكافان ايات المنافق اكافان آيات مديد. ايه المنافق يا ابي حدثنا ما, ما من ابي حدثنا ايلم ما يرد يعني تقدمي صايج सब्जेक्ट काय तू पेने सवसन अमूर सीधी तमन انه قوه सीधी الا نكاريس الكتاب ما يدن इसको हदीस के पेने सवसन कहता हो न قوه सीधी الا ماشيفته يدن هو قائ علم الحديث अमूर اه اول الحديد فجل نصيد الهول هولته اذ اي حديث قال ما كتبت بالايات من كتاب صحيح يعني نكفذ من يوز الدرك اكينا برث من بشوك اون يترمي كافان اياه ذلك كافان اياه ماشاء الله في نسويه يعني ما في اي حديث قد صح في ايات المنافق فارد يقول دريت السند صحيح ايات النقار بسط فطرالن امرا اثار امور في الصباح me taj ke jojo pëtwaya kejojo l afa cha niks uko jojo sem ejo Laborator ilfi nis i hati niks uko jojo fi nis akor q suret su orotxam i kaldø qojo e jojo së radheti ove ايات منافذ هكذا في هذا الحديث ايات دي سورته الجمع ومن اجل ذلك ارسل هنا والا ان الحديث صحيح بنظر افراد ايه وهو في الكتاب الاخر الصحيح الجامع برقم 16 në mshkitorin e këtij roje në qendrën e pallit. Tha fitom. Është ajo. Ne marrëm. Ne na ndem, ne kuptojmë të gjithë këtu. Në qendrën e në jam. Në pabcieën nën katinci të zgjanimin ka ku qofalim. Në dimor atadanë të tani. Po i nuk vellim shkier. Ërë, dalim zgjanimin, nuk zgjanim. Po. Kur po e kaloj zgjanimin, të ka një dëshor të ka zgjanimin. Om aljoër adhanu sushka Jameenu srin barami Kristxia Nikshν baricks machine k proud yameen srin Sav è barami Purkereen shahdereen shahdereen shahdereen shahdereen shahdereen warm Purkereen shahdereen shahdereen shahdereen shahdere things ashe Shekshe do att�re aresha?? Zainjshad, misal mësh还do sem ishalif هل أثبت مصالحة النظر؟ هل أثبت مصالحة النظر؟ فقط نصدها في بذلك الشيء أشماء ماذا سمسيرا مصالحة وصل جاني انتي وجمالك يفعل بيرام جاني نماذك ايه الصحيح جنه نكار لكن اتعلان في الناس لكن أتى شيئا أن تكون مستان جامعي لفارق هزراكت لأن كان هموه الجنة هل أتعلم أنه كان هموه؟ أه كان هموه الجنة هنا في مستان مدرس هي كالشفارة المسلحة كان مدرسة كذلك في مستان مدرسة Tuna, kall, nijami, nijami, lej, e solidar kur xheni në duket e ka këtu në një fond një jamë adat jamë duke lehtë atë lehtë e shkatrisë uaj të thonë a ndërgjegje më fal dhe të ndinjëna se e gje më shalom The tërbha ihet nësines në, bondes vajile Nës tëraru fu-hë marrugionhi Nëdene må lawad Xa jamilië Sok tëtëk hun këなくë punët eqochë Jamilië nësiliniet as mëbrëda Mukash mëksad 2 jam Post reach houq mufëal Hja Mufëal من سور قران من كل حديث من كل يوم اعراب كذا اسمه ممر القران الذين الا كاتبين الجامع المدريه يلقي دي جماعه في لغ نير مشهر ان كتب مروي الجامع كان يسوع في رباناته والسجد السبب قاطعهم في جميع صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة ما من ثلاثة هي بدو تهضرها بالصلاة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحضر عليهم الشيطان عليكم للجماعة انما ياكل الذئب من الغنم الصافية ما من سباثين في بدو بدو اا يكني رب بدو مثل وثان جبل والجبل قدمر يا قدمر فلاح قدمر فلاح ما اسف جدا اه <تصفيق> ابدي ديني ما كان فيه مجانن ياما ما مكين تيفون مشاد يا النشادر مين يمس مين واشاي داغريش تياني يعني وقت ااا مشوه فهو انبدو وكان في انبدو كالفران في قناة صلى الله عليه وسلم فرغيت في فينا يعني نقفل الأذن أذن نقبل إقامة أنقفالا فرغيت جماعة استحور عليهم الشيطان يعني الشيطاني مجيوه تون شريع فاصل شنه يجيوه تونه يجوه تونه يجوه لا يمكن أن يكون في الشيطان يكون رفورة هل يمكن أن تكون محاصرة يعني أنه يكون محاصرة يستخدم علينا في الضعام يعني أنه يكون رفورة إما الزبان اشتر فإنما يأكل فإنما يأكل الزئب من الغنم الخاسعة الزئب الزئب الزئب فدك يا شيطان لا تنكر من لا تننيتي يقلبن اصيه اا كل دن هاور تي جو دير هاك بون جو مديش مر الان الان اا استقبل بن زيان هذا الشيطان ولا شك انسان اكلان جماع تنتيه جندوت ام اكو اهم يعني اكيد اوك كويس اما في كيف الجماعه مفصل عليكم ثاني هي مطوعه من tipo 2 بس كم مره رجعنا انتو قلتوا يا فارس ان ابو ابو النور يعني انتوا را انتوا تجهزوا خالد في النصيري Dhe ratena të gjë iqahangrhoj ka zat, ei ma sii. A, a ekan yani, hrët në më mërët. Nes dharë si kan hrët nữa në të o. Në nëmë se askëen të ridexet, N Ó G � P P P P P P di vasile ski kari tur yani yani ha emon science ya ka ishi akapo ni yani nisan ke the aides the start of work there is these muchas nam ibu hakimarun jabini marun jan nasli ha haqiqatan yani i kuçurqi darno saljenti nu se ani amerveshi shtat kambuhi yani gasi yan nedan dini kiton shkode famin natas anpiran ram tonki hala jektu dini qetuti tatikan yan priagon u çërbëd ndihmësi njerëzimi që është çrida është mbrojtja e kujtua dhe drejtë shqiptut duhet të lë harxhet autën ku kushtuar nga mosë dimë të kafanë dhe më kafanë kubër juve në inshallah o kërimë dha si po vjen sotna vetë nën inshallah Donishkur ta konvert musrua ta konvert bas konvert ma matas var dini tye amma te bine te mji e voa de hasna ta abanim ma sai ya ne tashai kursh kursh na fadiat yemma dit biram sina away ne kaway ya no ham kaway ya nin tasharon لكن هناك كثيره لكن ايات سوره ذو الكهف اه و التشم يعني اذن ودام مثال في مساعدات دينيه كده يعني تعييد مع الكفار تسبب الكفار وتولي للكفار اما نبغ قبول هديه فينا نرى الناس على هير هير هير فالجائز هير هير مفال جائز ونحن يجب أن يقوم بأساني عيد الفطر عشت مديس عشت مديس أما غيران منه عيد الأبهى كفرد e portuguesë çdo duhet muslimanë në kanë masud çilin ah uh, mund mm. një ne special çinçi mm. mekanca ve rami prit dit pata nomi se tu mekan si astura iramsidi adel mesai der nuk ajit nesalmaninua فييران من الفنوه اا كلتاكي يؤديني من الفريش بالي اا ركين اا في مقام 60 جست ركين الجسد بيه شاف قد في يومه حاصله من حديث قال حسن سو بيعس انها بها ايجيدنل رمضانين نموي الحسن بعش ام هذه قوبا رتشي مشنا لمن يجهز ان حسن يعفي ام هذه do han shikurki faq nu yeten kare eh bosh ye meshere seter a ash momir melinu yashdet tres barabar a azayed nekut yek kut tresu iditarin iditakris iditarin a So dhuja t'yë jaiëtë. So aks, so aks, jaiëtë. Lakin ma meir në mar në në të ra. Tha lukën në nësani, aqë në aqë, bëna aqë lëgët, bëna aqë dhe, bëna aqë dhe, bëna aqë bëhë mësafër, bëna aqë bëhë mësafër, bëna aqë bëhë mësafër, bëna aqë bëhë mësafër, hush kët sëbët, tabar chika ful yuhabat biyahuka khargatan ha yuhabat biyahuka khargatan ha sadun yusrum urdina suruma e fitoyki tfrum masadan mashkuba ya kushab rasul jazmiya atashihun كمهان تمرون سفينه ها أنينة أنينة أنينة؟ قم... ها انيه تو شغل ها با با با با كل شيء <تصفيق> على camino نا كور بار كم طه ما بقول باردا كانه كانه تشاطه ما تشاطه اتيكم الايه ام اكل فيها ربك في الدين ايه في ثويه شيء ما سمع في توك دين اسمه ايش ما بارتكم ورج كل سبق فيها نهي حديث هذا كانني ايه ايت هذا وساروا الى رب الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وسارع الى مغفرة من ربكم يعني ايه منشفاي ها ما فيتو مغفرة من ربك يعني نيفال جنات وجنة عرضها السماوات يعني في العرب لا تدع عمل اليوم لغد كمونة سنبون الصد مثلاً فلنجر فلنجل كعب الواكي نجر في عشاء آيات هديثي سادة رقمه صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجم فقد تضل الضالة ويمرض المريض متى انفس نيشان نهيب الا في حيوانات ذوت جلسان وفائرتي ونيح ابيفا به بس قالت اه اطفال اسافل لم يذكر فاتي مباح لدوين ازيد لدوين ازيد فتى قد تضل الضال قد ضل الضال يعني اي وارني كي تؤدثرين ما مهوته اظن است مهوته دي كوبين شوم العرب هو في جهاز التونجي ديفه كوبين شوم صح في دي نكيان شكور ذيت ما ايت شبان متا اطون شبان ديفه نوكا شبان متا ان شوين قول شو لا قول شنوين null, push. E di di di predì in anca sto. Ata etin kuje kançe faylan. Kuka jamahan e tofet. Oi. Banakti iskan te zanit izote tida ushediti disadet. Disa te xtin xthen. Adinia ni fili یہ سر نکلا ہے نبی سبحانہ و تعالی علیہ الصلوۃ یعنی کہ وہ کہا نہصا فمنتی من ہج لاد پای ایدہ فتقادے اچ کون سی ہے ستہ کون سی نشوخ الفال سی ہے لکفتون تو كان مفی یہ کہ اصلی سباق تھے درجے تھے وَيَمْرَضُ مَرِيضٌ يَعْنِي تِيسْ نو تَسِنْ قُو قَادِرٌ كِنْ يَسْمَحُ لِهِ لِغَ اَفْتِضَادِ سَبَبِ دُوحَتْ إِنْسَانٌ مَا بَأَجْلِهِ لِقُرْطُنِيَالْ مَا بَأَجْلِهِ فَيَأْتِي سُنْدَيَا بِإِبْرَاهِيمُ كَانَ جَاسِيدٌ فِكُرْتُهُ سَنَاهُ كُثُوا أَفِيَ فَرِيدُنْيَا أَنْتُ قَوْمٌ تِسْتُ فَرِيدُنْيَا اخيرًا ورتقان نقطه 84 يانش لوكمونت لوكمونت من النوع ديت اللي دي اذا تترنجي مكاثر كل شيء دي تكاثر طبيعه الانسان فوق حق لذلك قصه ناراض قول اضرب الحديده وهي حاميه No mot in masud yani qur insani qamar universitede sa jamis e mesedet sira vin masata jamis e deiran ho ter qurt yedi yita tesel nosfa E, şu konforu vermiş, how can you give trade the time to? Eee yani Rusya katen çok daruri tabii. Çünkü halko ne tadim tam seferi siz var olduğu eee avmales. Hayır, kesin ya bizim 12 ay boyunca garantili 5000 km'de düdüklü on gündür malaron ederken 3000 km'den daha fazla gelmeyen leanca seneler boyunca adet mevzu idareti şey para maliki yetkili adına çıkma etmemare Türkiye dünyayı geçiş olsa yanlış evren kapsamı gel زياره الاهياء للامواذ يوم العيد زياره الاهياء لاهلاء يوم العيد يعني شكر تجاه جدد شكر شكر نسات ما بالزياره تورد بيت البرامك يسطو اسبدد عش نبع زيارة شوشل عليكم. عليكم السلام وبركاته والله صلى الله عليه وسلم تقدر الله من سلام عليكم آمين ايب حرق ونبين ساعتكم تشعر عبارة عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز يعني نقشق الله يبان بطل Bestate wykorke one nabaa architectural bi nab above qab Commerce ku alini me əs ailes Chris Tarifa n Grams tide u hishua idle tiyakra كده كده. نشاني قدر قدر اا مصادي نموت لنرو افات قدر قدر عدهك يا شيخ يبي خان حالك از بدا تك از بدا تك از بدا من الصخور مشارد ماهر يعني تقولك فا نوتي زلتانو اذهب الى سيدي ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي اصل. ثم قال مشد ثم اهول اهول ثم قولوا اهول. ساء يجيء او معاد مكفنين من مسمى فجورهم. معادين مذكورات فجورهم ديونهم. كُلْ فرَا دُوَتْ مِكَلْدُوهُ أَكُلْ دُوَتْ مَسْمِكَلْدُوهُ كُمْ نُسَيْدَ أَكْهُولُكُمْ ونحن نحصل بشكل دو حديثة يعني في قبل صلى الله عليه وسلم كُلْ أَكْعَشِي لِمَيْتَنِ مَلُوكِ لأديني طبعاً طاهي مسكا ايه في नेचर المدينه يعني قضاء الهجره مدينه ف اشمويت مخال ان شاء الله ما الا شديدي اكاشي مدو اي كاشتي دشمانت من برتي طاهي شاء من اسبال هاتقالن تقول باب مران نكث ادات نكث نقي فور नही موفال انشاء بدران لكن تيو مس اسلن ثاني عظيم اشكال مران ها فارس ها لكنه اوجب صلاه العيد على النساء وكان عليه الصلاه والسلام يأمر النساء ان يخرجن الى المصلى يوم العيد وكان يأمر حتى المخدرات في قدورهن اي ابكار من النساء والبنات ان يخرجن يوم العيد الى المصلى بل زاد على ذلك وامر الحيض ان هنات لا تحرم عليهن الصلاه ولا يجوز لهن الصلاه امرهن ايضا ان يخرجن الى المصلى ليحضرن جماعه المسلمين ودعوتهم ولكنهن يعتذرن الصلاه فكلها ادله على ان صلاه لد فريده أذا ما عندي ايه ف الشيخ مصطفى بيحكي بعض يوم صار نقاشا الينا في ليات ثلاث الجمعة بتحكي شخص تحكم الإمام طب أي إمام من الأئمة الذين سبقوا يعني قال في هذا فقال الشيخ في الشيخ الكا عبد الانتيم هو الإمام أحمد فهذاك الرجل انتقد عليه قال الإمام أحمد اللي يقبل هذا الكلام ابن أحمد قال انه كلام لم يقله الإمام أحمد الإمام أحمد لم يقل يعني إذا أنه صلاة الجبعة أو صلاة العيد يعني إذا صمي صلاة العيد تفق صلاة الصور يا أشي بدي إرفض نظرك من أين يدري هذا المنكر أن الإمام أحمد لم يقل هل قرأ مثلا كتب المذاهب هل قرأ مثلا سروح كتب الحديث وأنا أضرب لك مثلا كتابين سنين دوبل الصدام كره بلوغ المرام بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني والشرح هو للشيخ اسماعيل اليماني وهو من ائمه المسلمين هل يهتدوا الى السنه والكتاب الثاني هو المنتقى من اخبار المصطفى لجد شيخ الإسلام ابن تيمية وشرحوا نيل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكان فارجل جئ هذا المنكر ليرى هناك من قال من أين المسلمين بأن صلاة الجمعة تسقط بصلاة الأيد أخيراً أقول لماذا هذا الإنسان يريد إماماً من أئمة المسلمين الذين هم ليسوا بمعصومين أن يقول بأن صلاة العيد تسقط تسقط صلاة الجمعة وسيد الأئمة وسيد الأنبياء والمرسلين قد قال ذلك لا لك فعينت عليه إذن حسبك الآن بهذا المقدار do anne indi baðu ẓyuf wa salaamu alaykum salaam alaykum do kana san tihul wa lazi saada ti gane fa sallam ko hi safal durr isaaf risaal guru yati aganthi aayi che automatバi jacket Katashif mehin Şâh da Sikur su rad Ponhe Kaza Sikur su rad Bur badin Voxa Ikatam pehina F Tahbha Madduba Nexit itu Sigur Hidr Akken Di Shuddin Şâh �he Berhasir you can to ده بنيجي نشوف كتلشوكه فيونشوزه جوصه ا هو كان شفت مور اظن مور اه توسيان دي ا شفتش اقاء من هيت رساها او كنتي فاهمش تو dhera atyagas astito sahi pegham e sallam asad ha jo to is ka dadas nahi milta tumran ka ganya Mustafa se paluk to sa kya astikar dikha asti sar lekin shabian jahiliya az diye thi az duson unko Sf. Nel Duh 특히 i shab seeing M Kad Jin o ititak Me ku kushoyn si shabani Q Giqигhe 18 Allut fikガ Aubain erики n清 sak istu shabani mok ambitionen hneェィ Storel hac. Neu've u true Position. Porot b Mondowego,cent. Mkwave Jun baju Kurganeltu Uni Kurgan ensej ewa Mejimhu,OLoka Sia që për 45衲 mandor�이 lhebramophlas e wa kripte Nt 이름. Guability Nishyan hneval 2,00 Audio. Moj billow 8,58 6 sometimes tnda. That»ukam çih. While kala Ma'mudma si vamud. gurbishedoga. Si Nishishaman Huk amud. Jirika Mãud, si Qijash. Ou remind si Tem si Nakia ki Sh cartridge بل كان قومي في فتره, فترة. في سخط مقاصدك ساي فاظنني يقول لهم ان ظننت تيئس ثم بي شيء فانه من التعب ولولا ان قومتي عهدي وعد بالشرك لهدمت التعب ولا بنيت على اساس ابراهيم عليه السلام ولا جعلت بها بابين بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه لجعلت بابين مع الارض وكفهون زي ما هو السلم اجت عائشة مسجد الكيابه يعني مسبب زيد نهال لا تطيب نفس ما لازم يا دين ها كنتي ku kur te nikota ta derasaves ashna nukash kala na hirtin ete nikota valli xal eh degame sa senden fales tavgejish maktu fols direchas distab samirov reden qaliti tchuk ku bej sa hejri aspekta sa ne nu no ejumbro qaliti Nekis në kanë Kuliyak Ya Aisha Kanhi l'islam sërët E në? Në mëruë Në mëruë Në mëruë Në mëruë Në mëruë Në kërtië kërëtë mëruë Në mëruë, ëbëraheyni në mëruë Në mëruë ki kisi ikar inchaab na na isaba ada ik tabaa do doer do doer doobde matoken yanad mato ki si haal ko nahi joot ko modal aate so, hain ah. tum bhi woh kar nahi sakte so, ha lekin us naksar sirf saban ko mein bolta hoon kitne ke hai paat ansoo mastafun ka tha ki kambin islam yasruk an ka faslu iman zamun tun ay na kapri chaban ya ya masawat ki zaban tahinukashmir lekin tech us lekin ma ke mubadabad ki ranu chaban amu sifatin me namru uh uh shweet na na la ni sadan taws to go to cafe work go aliyetu ko hadith aqe dehaditha ki naqal jnuun ki nur mas matir shi tumal kun ki kam man ra aqe yutha تغيان جاهيدة بطمار لشميع تبالك دوال جهدين سوء حوثن هو أس إثار حديث فهديث يوجد تب حديثك من صهابتك ونسى صلى الله عليه وسلم تبالك دوال جهدين سوء حوثن فهو حديث روك في أجين حوثن بل أنا فانت مسلمون تغيان جاهيدة لم تسمي هديث من دنيا كشي كريت أدين إلا تكواريس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صحابة <مانصال> <شهادة> خميثة يا ميزة الله صلى الله عليه وسلم في كثة قصمة لكن كثة هديث يا خميثة في غميرك سمير ميكا كنتون نفا كان نفا كان تلقى قلت قلنا قراتا مني كثير من وجد يا اصلي اش بس تشوف تاثر من تفضل يا كان تفضل ذا حتى ابو هريره رضي الله عنه اوشان اوشان تودا ايه في كتاب الله ما هدفتكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لذين يشمون ما أجبنا من البينات والهدى من بعضنا بيناهم للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون ما قد كان في سؤال تسأبو هرية القرآن نقتي تقلقه من حديثه كمية الكتاب من رسول الله لكن أنتو تب من شهر الحديث وهي من قد آية شاهد حديث من قال إلا أداء الله مختصا من قلبه دخل الجنمى شكت حديث إذا كان تجوش شورت تجوش شورت تجوش شورت تجوش شورت تجوش شورت فبصاهد أمار أمار نغسيانه كنتون في مجرد المطام يتعال لا إله أهل الله يالى مجمدت سكرت سن هرب تراندية شهره يعني يعني تشهر شهره دوة نباء نباء كنبء معناء في كل شهادة لا إله إلا الله فكتبت كأغضم حبيبتي ورب الصبا مساعد من التجار وكان لكنه لم يكن يتلمس الاجر في كارباين ديار سبتمبر حضرتي ابو بطيري رضي الله عنه كان ليه شهاده انه كان نصيحت في دمك من اكثر النباله مثل نعم السلام عليكم عليكم السلام وسلم الله كل عام وانت بخير أما هذه فلا أسولها لا أسولها؟ أبدا وماذا نقول في أعيادها؟ قل تقبل الله طاعتكم تقبل الله قيامكم وقيامكم إن شاء الله أي دعاء من أجعي المسلمين بارك الله فيك يا شيخاني أما كل عام أنتم بخير هاي ما يكتلف فيها اليهود والنصارى كلهم ما لذاك التركي هبت برابر <تصفيق> <تصفيق> هل نقول اللهم هده علينا بالسلام والإيمان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إن شاء الله إن شاء الله هل نتمنى لكم التقوى والإيمان فرصا نتبعي إن شاء الله أنا نبيل حناني يا كريمان أنا لا أتعلم في الزوجة في السؤال كنا نقرأ في الكتاب وهي تسأل وأنا أتسأل بالجزء لهذا السؤال عن الحديث وهو يسمون هذا الحديث حديث النساء الطويل الذي يفتر عن علي رضي الله عنه فأدخلت أنا وطاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يبكي بكاءاً شريداً فقلت في ذاك ألي وأمي يا رسول الله بل بأبكاد فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ليلة أسر بيه للسماء رئيس نساء من أمك في عذاب الشديد فأنكرت شأنهن لما رئيت من فتة عذاب منا رئيته إن رؤى معلقة ريح لك منه ريح لك منه انكب إيدك عنه بارك الله فيك وكثير هذا حديث غير صحيح ما شاء الله وكثير بارك حديث يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا حديث صحيح اخر هو صار صدر اهل النار لما اروا بعد هنا ما له في طاع المسلم اه, آه. اي نعم هذا هذا الحديث يعني قلت لها يعني ممكن ان يكون هذا الحديث يطني البازي ويصك يريحها من هذاك الحديث ولكن بارك الله فيك ه الحديث يروى بين الناس كثير وهو الخير في امتي الى يومي وانا اعلم بان هذا الحديث ضعيف لكن هناك حديث اخر لا تجال طائفه من امتي لا ادري كيف تكون الحديث هل ممكن ان تصحح لي هذا الحديث نعم لا, لا تجال طائفه من امتي غارين على الحق لا يضر من خالطهم حتى تقوم الساعه مبادرون الى الحق ظاهرين, ظاهرين ظاهرين في اي نعم لا يضر من خالطهم حتى تقوم الساعه قد خالطهم حتى تقوم الساعه حتى تقيم حتى اما حديث الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه فهو ليس حديثا ضعيفا كما قلت وانما هو لا اصله لا اصله ايوه اه اا هي انت فوجئت بشعور يعني هي انا تزوجت مع واضح انه هذا يشعر عن هذا الزواج هي سكت الصبوبه بما اطلب منها او انا اطلب منها ان التقوا في ذاك الهجوم ف اتفقنا و اياها قبل النوال على هذا فتبني الضمار والمصاب قد ف وكان هذا رونا قبل الجو بعد الجو خالد كان انا ايش المخلوق ماهو بالضبط قلعه الخمار وانا قض وقت فذاك اريد ان اتكلم الا الشان الذي قعدت ايام هذه هذه الايام ال100 حتى تكني لي بطريقه هيثم مثلا يعني انا هي طورت في هذه الشيء الكثير عليه وافكر بس ما اريد ان اتركه تماما وانا اريد احافظ عليه لان البلد يعني الزحمة وكثير من الأشياء المسيئة فيها وأريد حصاباً عليها أنا أريدها هذه الأشياء أو ألا أضاع حديث الخنوات يعني أنا أريد أن أأخذها فيها لكن ليس من الزحمة ليس فيها كثير من الفجو والصف حي حيث أنا أريد الحصاب عليها فهي تشعر بأن يعني شديد هل ممكن يعني أن تكلمها في ترشد رمع إياها إلى ما هو خير لنا إنه ممكن بغير الواقع وغير الواقع ايه نعم بارك الله نزيل كبارك بارك الله دعني أسئلها إذا أردت أنت سرحت أي سؤال تأحد سأل ممكن أن تقول لا لا يكفي في الأهل غدا إن شاء الله أشترك لا معرفته بارك الله نزيل كبارك السلام, السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مقصود يعني قد الحديث اا دو في ثامن بس يروى لكن في القران قال لما راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك روح الايمان قلت الترا ديعي mukash kalai makan eh uh, insani huj makan alim makan murshid mukash khabat eh uh, hum haw lakada nukam ma'in uh, uwanidir yukana salju fi tusi فأن هذا صراطي مستقيم فتبعوه فلا تتبع السول فاتتخرق بثمان صغيره يعني دي شار شطو فمدرس فين رأي شمع ثنيسة إيه حجال آره أرنقاب حديثة بهديثة يعني فرHttpContext سياسه اهو كان لبيب في قزون هاكل ايه ان كل قران ذاتك قزون هاكل او قزون هاكل مليح فهو يوم لؤب يعني ما شدت مكوب مكوب فحسين سكنت اطابجين ادر طبين مسبق الذي هاكن وليس الدنيا لي قلبي هاكن ما سجدت ما قوت ما لوت ثم هارط يقتل طبن تبوك ان هذه يكثران ذات جلشان هو هي ايه وكان بين ذلك قيامه افق افق وانما دري وان هذا تراث مستقيم تتبعه اسمه مثل مكان انساني اثنى اثني انما دنيت اي هو في اا اندري نيه اهرجن اهديه اهرجن اهرجن طخنو یہ رنگ اس جہانے کو سن لیں احادیث کی تھی اس کا ایک محض پھر یہ کہتے تھے جنے کو سن لیں سیاست از اسلوب تعمیر یہ مدینے کی تقسیم اور تدریج حاصل کر اس کو انہاں کو کہتے ہیں اشرفیدہ ان شاء اللہ e Bej, kesuria tur namaz ne barom e tur sinat man kan oda sku dut man kan ne kan ne problemin asim kan le tamam dikon so gani so a tellen e nu qata al yihir dawran jam yufi akasal diram yastajamu وكان في ادينيو بسير ايه نموذج لافال الجامعي في جاما فوساندن ني ني نموذج التواصل ني فان ان الموته ا سامهم 1800 200 وكانتي Nama inshane, ni namaz ke hal insan janib peygham-e paak sallallahu alaihi wasallam isko hai ye min sawab luka khawal beiran-e-sijjan isko hai ni, sawab ki ki ko khawal yafiyan hai kya kalam ka jawab mazdoor ki maa nahi hai maa sawab misal beiran يشتجاميه هو ميصال جاميه يعني المدينة ميصال بيران جاميه فا ينينيه صغير لكن ميصال يشتجاميه فا ينينيه ما كيفر أكثر هو ميصال ميصال فارض nizette môj parh, sa mi sa let visem i se 2 qale ka qale a glam 是th sais Sa i tèq表 nes t'e dhe nocyga tyha ninnere nye te nvi sen nman mga mi t'honi ki kukaka dhe bi bodies kamus ta shakingsu ta Digitalmata SO مسمى حكومه او فورسمان ان فان محدود يعني الشيء الثابت مسجئ في الترمذي والمسلمنا رواه مسلم في القران ما حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام حديث رسولي تصدد مثل كنتم نكفئوا صار تساوي الصبره من يا سجاني لكن متن فهم لمثيه منيه مدامتي متكفال يا يثني فتالياس زمان اتواف ما كان طيب اا كاسته مسيره forte تمشي بها مسافا لكن اص مثال بيرام يستجم لكن كل مسيره اطبق اهول لو كان مقصودي اسميته زمان اسندن ديوثال بيرام يشتجي ليك انما المقصود اني خال جفا قطين يشتى يشتغ... نظام ينفعل... فضل معيشه تاعنا ها كتاب اي يفادي هذا الصار Jukhet. Komhet também n Half 1000 tët? Yang të smoke të përd? Tek Sho, o palu? Uulmme. A从ëk tërkiëta të meCR. Mor essa. Msta të google n Angie Jajjasjem ji, FysHojen nifit Jta qatsunik, Gta q fitsrei Gtsen tax Sini titt ka mahtinfa lardı r من nini Beviti jel squishyn uhë qa ban commercialiet Yeni, Monta Uh, a mëzunushë mështë yuk adini që kariyati jistë kida halë, të në halë mëhalë mëhalë mëhal jistë kida mëhal dhuët nëtas në jamiënë në jamiënë përstë në mëleë Haakun un halif. Kroti mutajawniya ki den akha yon azma had. Ko tha ann arabja nafsi. Un mukhtar jabi, lakin jabi e kana naso. E sita e Hikta jamia dwosha yan ghala iku siku Amman kes hikta jamia ka kunko jamia ki qal tasman wa zak mithal jamanta aku jamia dwosra italiyama na السلام عليكم وعليكم السلامة في الله كيف حالك؟ أنزل إذا بشير حياك الله الله يحييه بتي عندي سؤال بتكرم سمب الله يبضل سمعنا اليوم من الإخوان من ذكره اللي بصلي العيد وبصنع صب تبعه العيد نعم بصنعوا صلاة الجنة نعم سؤال هذا والد؟ هو والد نعم والد انه اللي بصلي العيد تسقط عنه فريدة الجمعة نعم. لكن الأفضل أن ينقليها يعني في هذه الحالة يكون دعمل صلاة للعيد عاجز ونزمع الخطبة عاجز ولكن يستحسن أن تصمى الجمعة وعيدانة الجمعة نعم الله يجيد وخير الله أفضل يقول جميع صديقنا ماذا؟ حديث الدليل حديث في سنة يبي باود وغيره نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد هو يوم عيد قد في يوم جمعه نعم فقال لهم قد استمع في يومكم هذا عيدان نعم فمن كان منكم الا يحضر الجمعه اليفعل ومن شاء فليحضر وانا مجمعون جزاك الله خير بارك الله فيك وفي فضاله يعني الحاله جائز ان شاء الله اي نعم الله يخليك الله اكبر عليك. السلام عليكم هو ذا كا مهوكب جوست مهوكب يظنيك حق جانيه هو ترى تنممل للجامي ثم قال يا نهار اؤمن هاك العلمك